Oh are oh. قال هذا صراط علي مستقيم وصوم <تصفيق> <تصفيق> إن البته وَ زََّ مَا فيِي صدُورِ مِن غِلل إخخَدَّ عَلَ صُُور متَقد ذُهُمْ فِيهَا لَا نَصُوصٌ pozdrav oh.